قبل سنويات نلعب على الطين واحلامنا قبل ما كانت تشابه اطفال كنا بس كنا مجانين ما فيه شيء بالوسيه احنا كنا صغار ولا نحسب بالبعدين بعدين والله ما حسبنا حسابه ايام هو القلب ما يسع اثنين كنتي فرح عمري ولاهي غرابة كنتي بعيني غير كل الملايين أحس تقرب من جميع الغرابة أشوفهم في عين وأشوفت بعين أيوه ذاك الغلاء ينحكابه وهذا معنا صغار كنا على الدين نضحك على همال دمع السحابة كنتي على مغام الربابه تنامين وأنا يصحيني ونين الربابه واليوم حنا وين وحلامنا وين لو شافنا قبل لمس زاد اغترابه قبل لمس هذا موت سنين وسنين وحلم يموت وحلم ثاني شقابه تدرون مش عمر الزهر بالبساتين مثل الفرح لا شال هم الكآبة جيت اربعين جيت اربعين وحسبها ثلاثين شيب شبابي ما في شبابه والله شيبنا وشابت قوانين وماتت ثوابت حلمنا وسط غابه ورغم اختلال معادلات الموازين وطيش القلم في مفردات الكتابه تبقين في خفاق نبض الشرايين وابقي على عهد لبستي ثيابه وسر كتبنا مفرداته على الطين في ذنبتي ما في حي درابة نفاع العنزي